هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيم أنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بِهِمْ ذريتهم وما أَلَتْنَا هُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِهِمْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَا لحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم رلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض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 أنت بنعمة ربك بكاهن وما مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَارُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صادقين أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شيء أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مورم مثقنون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غير الله سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُونَ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فيه